الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآ نارا فقال لِأَهْلِهِمْ كثوا إِنِّي آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فَلَمَّا أَتَاهُ نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ قُوَ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا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 إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِقْذِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِ لِيَأْخُذْهُ عَدُوٌ لِّي وَعَدُوٌ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 سَلَكَ لَكُمْ فِيهَا شُبُلَهُ وأنزل, وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِن نَبَاتٍ شَتَّى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 وقد خاب من سكر فتنازعوا امرهم بينهم واسر النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان ويخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما وإما أن نكون أول من القى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى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 فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاء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 والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيه من الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحد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 وَإِبَاتِمَا رَزْقُنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْ فِيهِ فَيَحْلِلَ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ وَمَن يَحْلِلَ عَلَيْهِ غَضَبٌ فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَا تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ فَوَلِحَانٍ ثُمَّ هَتَّى وَمَا قوم يا موسى قالهم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لي ترضى قال فإن قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه أسفا. قال يا قوم الم يعدكم ربكم وعدا حسنا افق عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما دفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامر فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا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 وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَٰهِكَ الَّذِي ضَلَّتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنْ يُحَرِّقَ نَهُ ثُمَّ لَنَسْفًاهُ فِي الْيَمِّ إِنَّمَا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 وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض العدو فإما يأتينكم من اتبع فَلَا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى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 ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل خلوع الشمس وقبل غروبها وَمِنْ آنَا إلَّا يِنِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنِيكَ إلَى مَا مَتَعْلَبِهِ أَزْوَاجٌ مِنْهُمْ زَهْرَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ